ام خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مَن لَّا يُنقِذُونَ أَم عِنْدَهُم خَزَائِنُ رَبِّكَ أَم هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ أَم لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِالسُّلْطَانِ بَيِّن